ذا ساعة الى ان نتي اما بعد اخوتي الكرام نوطي الحديث باذن الله عز وجل عما كنا قد بدانا من الكلام عن قصص القران العظيم ولا زلنا مع بني اسرائيل وقبل ان نسرد قصه اليوم وهي من قصص بني اسرائيل احب ان بأصل باصل قد الماء في بدايه كلامنا لا أن ان يستحضره المرء حال قراءته لكتب التفاسير الا وهو ما نور عن بني اسرائيل وهو ما يسمى بالاسرائيليات والاسرائيليات قصص ذكرت في كتب بني إسرائيل وقد نقلها جمع من ائمتنا ككعب الاحبار وغيره ونقلها بعض الصحابه رضي الله عنهم نقلوها ورق وقلنا ان هذا الاصل هو ان الحديث عن بني اسرائيل ينتصر الى اقساسه اما ان يكون موافقا لشرعنا واقره الشارع اي المشرع وهو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم واقره فيصير بذلك شرعا لنا فشرعه يصير شرعا لنا واما ان ينكره الشارع لانه معارض لشرعنا او انه قد نسخ في شريعتنا وقد كان في شريعه من قبلنا والقسم الرابع هو قسم مسكوت عنه هكذا قسم ائمه الاصول الاسرائيليات الوارده عن اهل الكتاب والمنقوله عنه الى القسم الرابع هو المسود عنه لم يخالف شرعا لنا ولم ينسخ في شريعتنا بل هي قصص تنقل عن بني اسرائيل بشط ان يصح الاسناد لقائلها ان كان من ائمه السلف في هؤلاء الأيمن الذين اعتاروا بنقل تفسير كتاب الله عز وجل أو نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الترسلين من الصحابة لنقل الإسرائيات عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونقل شيء من ذلك عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه وهو الحبر وهو كوزمان القرآن كما قال عنه الألمة في زمانه وهو أعلم خلق الله الكتاب الله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم الذي مرسق في شريعتنا مثلا ما كان مباحا في الأمم الماضية من السجود أو الروهور لمن ياتي تعظيما له كما في قصه نبي الله يوسف ورفع ابويه على العرش ويه وخض له سجدا فهذا كان مباحا في شريعه نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب وقد نسخ في شريعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امير احدا ان يسجد لاحد سوى الله لا اردت المراه ان تسجد لزوجها لكنه لا يسجد احد الا لله وهكذا جاء معا رضي الله عنه وقد راى في بلاد فارس وفوب فقال ان هؤلاء يرجعون تحيه لملوكهم وعظمائهم ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فله رقم صلى الله عليه وسلم وله وقضى جده على النبي الذي سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجسائر الجواذ والقدور الوسيه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل تماثيل وصور او تماثيل وهي التي تصنع من الحجاره او اوثانا وهي التي تصنع من غير الحجاره المهم أن ذلك كان مباحا في شريعه نبي الله سليمان ثم نسخ في شريعتنا قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم الذين يضارون خلق الله فالتصاوير اما تماثيل واما تماثيل المرسومه التي يرسم صورت انسان معين فهذا محرم اتفاقا لا خلاف فيه في تصوير الفوتوغرافي الحديث في زماننا هذا يبقى دي من سوفة في شريعتنا كانت مباهة في شرائع أنبياء السابقين أو في شرائع بعضهم ثم يُصِغَت في شريعتنا بعض الأشياء وهو ما قد رضو شرعنا فصرص شرعا لنا مثال ثالث آيات القصص ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباء وقال الله كذلنا على بعدما ذكر وذكر عن بني السراقين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن إلى اخر الآيات وهي الايات التي تتناول النصاص وأما ما سكت عنه شرحنا فيجوز لنا أن نحدث به على التفصيل الذي تنبتوا به، مسكون عليهم، لا تقص أحكامه عن أي إسرائيل على التفصيل الذي تنبتوا آل. به، فإنهم يزوجنا أن نحدث به. قال صلى الله عليه وسلم: تحدثوا عن أي إسرائيل ولا خراج، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصدقهم ولا ينتبهون، من ثم نقر. التفسير ونقل بعض الصحابة رضي الله عنهم أشياء من كتب بني إسرائيل يستنسونها. بها القصة التي سأذكره اليوم هي من قصص بني إسرائيل أورد ابن جميل رحمه الله تعالى في تفسيره أورد أبن أبي كذلك بسنده إلى ابن عباس وغيره.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 فقصص خصصاً على يتذكرون يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المتد ومن ينظم فأولئك هم الخاسرون هذه النصرة التي أوردها رب العالمين للعظة والعبرة في كتابه العزيز في بني اسرائيل ولابد ان نقف عليها لتضطهر بها ولنعمل بما فيها من العبره يقال ان هذه الايات نزلت او تحكي قصه رجل اسمه بلع ابن بار كما نص على تسميته ابن كثير رحمه الله تعالى صوت كبير جدا من أئمة التفسير السوفي والقداده وغيرهم اسمه مبدع ابن باب واختلفت الروايات هل كان في زمان نبي الله موسى أم أل كان بعد موت نبي الله موسى في زمن نبي الله يوشع بن نون يوشع بن نون وقت مين فموسى ومنذكرنا في الأسبوع الماضي قصته أو سقفهم الماضي عظم قصته فيما دخل وفتح بيت البندس وإحدى الصلاحيات فقتل فكان في زمن نبي الذي موسى أو في زمن نبي الله إبراهيم ابنه فهذا الرجل كان من الجدالين تعلمون أن نبي الله موسى لما إلى البحرة وآخرت الله فرعون وجنوده، ورأوا على تلك الآيات صاروا بعد ذلك من نصر متجهين إلى رب سيدان ومن رب سيدان يدخل بلاد الشام بلاد الشام ليفتحوا بيت المقدس وقد وعده الله جَلَّ وَعَلَى بفتحه قَالَ ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم يعني في الكون ستعودون الى مصر مره اخرى لان ارض الشام كان بها من جدهم وهو نبي الله ابراهيم ثم جاء نبي الله ابراهيم الى مصر ثم عاد بعد ذلك الى بيت المقدس الأصبار وهم من أسنى في يلال إسحاق في الأسباب يعقوب هو الإسراطيلي المذكور في كتاب الله في عز وجل كما قال الله عز وجل ومن ذرية إبراهيم والإسراطيلي إسراطيلي هو يعقوب والمنهجة وإجتبين في صورة مريم فجاء فاستخدم معنبي له يوسف في مصر بعد وسط الطويلة التي قال ثل جنابه الله يوسف فصار بالمصري على ذلك في في مصر وفرع قد في وليس بالسراتين قد يعني سكان مصر الأصليين سكان مصر الاصليين سكن بلاد الشام بعد ذلك اقوام من الكنعانيين والكنعاني من نسل ابن نبي الله نوح على ما يقولوا الوارثون وكان هؤلاء القوم اقوياء جدا وقيل كانوا ضخام الاجسام جدا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث صدق جدا وهو حديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر فيه قصه نبي الله فيها. اسمه حديث الفتون وفتناك انتم فتتون تروى ان قول الله تعالى في سوره الله فذكر انهم كانوا جنديا قويات ووضح المخاسب انهم كانوا اشد القويات يعني أصحاب نفس شديد في القتال ولم يقولوا سبالين معنى انه هلكان الاجسام وقد ذكر النص في وقلنا الناقصين موضوعا يعني لا قصد مكذوبا طيب من الوقت الجباري في بيت المقدس نبي الله ايوب سافروا ان يدخلوا بيت المقدس ليفتحوها وليستطروا فيها فيعودوا الى بلادهم مره اخرى فلما اغسل جماعه منهم وعملوا وآلوا ان يخلوها وحدث ما حدث في قصة التين حينما قضى الله معريف بالتين في أول سيناء الرمائي السلام قبل أنه لما مات نبيل الله موسى ومات نبيل هارون واوحي الى يوشع بعد أن نكر موسى وهارون وقال يحبق فيه بكتاب الله عز وجل ببتراب وهلا الجيل الأول هلا الجيل الاول كله أو أكثر ما بقي منه سوى رجليه يشعد من النبي وكارب كربة ولم يكن كان كان زوج أخت نبي الله موسى وسموها مريم كما يذكر في إصليات كما يذكر في إصليات فأراد يوشع الجنون بعد أن انتهت المدة التي قضى الله عليه فيها بكثير ومعن سنة أن يدخل الأرض المقدسة كنت في أول الكلام اختلوا هل كان في زمن نبيه الله موسى أو في زمن يوشع الجنون في سياق القصه أنه في زمن يوشع الجنون لأن نبي الله موسى ما دخل به مرض المقدس. بيت المقدس اصلا مات قبل ان يدخل بهم ويفتح بيت المقدس وانن فتحت على يد يوشع بنون حاصرها اشهر ثم كبروا فسقطت الاسوار وخاف اولادك الجبال وام حصل جاء رجل فيهم يقال له بلع ابيروا قالوا ان هذا الرجل كان ويقال انه كان من بني اسرائيل ثم تركهم وانتكس وذهب الى الجبابره وقالوا انه كان مستجاب الدعاء قيل انه يحفظ اسم الله اعظم فكان اذا نادى جاء الله وعنه سيدنا اراد ان يشيفون او اراد ان موسى ان يدخل الارض المقدسه اجتمع فقال جبابره عليهم انس كانوا اقوياء الاجساد وكانوا جعاف القلوب عندهم خوف وقال رغم قوتهم لكن خافوا من بني اسرائيل فذهب إلى بلعه وقال له ادعوا على موسى او ادعوا عليهم بالهلاك فقال ميحكم انه نبي الله ومعه الملائكه وان دعوت الله فلم يجاب دعائي فيه قال الله فانهم ان دخلوا ارضنا شردونا وفرقوا امرنا وتركنا بيوتنا فنزل منه حتى نغدوه وقيل انهم اعطوه مالا كثيرا ففتح الرجل بهذا المال. فكانت كلما دعا طبعا قصص فيها سياقات كثيره في جدا لكن السياقات المنكره هي لم تثبت لم تصح إلى الى الله فيها تركتها فلم لانها فيها مكار جديد فقيل انه صعد الجبل فكلمته بغلته وقالت له ويحك يا بلعم انظر ماذا تصنع انه نبي الله وما كنالك لكنه اصطفى فصعد الجبل فلما صعد الجبل رفع يديه ودعا على بني اسرائيل بالهلاك الهى في زمن الى موسى ورفعه فدعا عليه بالالهات فكان كلما دعا حول الله عز وجل لسانه في إذا أراد أن يدعو على بني إسرائيل يعني يدعو الهلاك على بني إسرائيل فينتقل إسانه بضعه على ضومه وإذا دعو لقومه انتقل إسانه فدعا لبني إسرائيل فقال ويحك يا بلعك وانظر ما تقول إنك تدعو عليك قال هذا ما لا أملك قالوا سمك ذا إلا فقال لقد خسرت الدنيا والاخره الا وقد خسرت الدنيا والاخره فوالله لا محال لا حل لها فقد اصرحت قد انه لا فزينوا إسازكم وليخرجوا إِلَى بني إسرائيل في أكبر زينة لهم فإذا دعا رجل منهم امرأة فلتمكنوا منها فَإِذَا تنوح أنزل الله جل وعلا عليهم البناية فوزنوا لذا شيطانيا فزينوا وخرجنا على انهن يبعن لبلد اسرائيل بعض السلع وتزينا وكانت ابنه الملك في هؤلاء في تلك النسوة وقيل لها لا تمكني نفسك الا من عظيمهم من كبيرهم في بعض الاسرائيليات لا تمكني نفسك الا من نبي الله موسى فهي منكره لان هذا لا يكون لا يحتج الانبياء وقد تقبل عقلا لأنهم قوم قد جهلوا وضيّوا فأرسل النسوة إلى الجيش وهناك قوم في سفر حصولهم طويلة وفي سفر وفي بعنع النساء فهذا لدع الموضوع في الفاتحشة فوابط النساء وجاء رجل من الأسباط وكان من الطالب ومكنت المرأة إن يبني بملك نفسها لهذا الرجل فضغل قيمته وفعش بناه العيان لله فانتشر الوباء في بني اسرائيل في ساعة من النهار قيل مات عشرون الجن وقيل سبعون الجن ماتوا بالطاعون بهذا المرض وهو الرجس كما تدع في كتاب الله عز وجل فجاء قائد من قواده وكان, وكان صالحا خطيا فلما راى المرض قد فشل فيهم وما ذهب العبد وعلم ما حدث من الحيله والبدر قال اللهم انا نظر اليك مما صنع هؤلاء ثم دخل خيمه قائدهم لهم الاصوات فذكر الله جل وعلا لها قصة هذا العالم الذي قضاه الحياه الدنيا اغتر وفي وبزينه الحياه الدنيا وترك امر الله عز وجل واتبع سبيل هؤلاء الظلال لاجل دنيا رخيصتها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ العلماء من ينزوا من زحمه الحياه الدنيا ولذا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يقضى يوم أو يقضى عليه يوم القيامه من الخلايا ثلاثة طارق للقران وفي روايه عالم ومجاهد وقت هذا الحديث عند الامام التنبيهي وغيرهم لسنه صحيح ايضا وفي قصه ان رجلا من التابعين اتى ابا هريره فقال يا ابا هريره حدثني بحديث عقلته ووعيته وعملت به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثه إن شاء الله ثم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا ولم يكن معه سواي ثم شهر شطة ثم أغمي علي ثم أفض قال, قال نعم وحدثه حدثني خليل صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا بحديث ثم اجري عليه ثم افاق في قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله جل وعلا يوم القيامه ليقضي بين الخلال وقد جزى الناس عذابك بهم كما قال الله جل من خوفه وجره من الله عسى وجل فاول أن يقضى بينهم يوم القيامة سلاسة قارب للقران العالم في معذره الله في نعمة إن نعذره صح وعلمت الله الله كنت تعلم في فيك اتغوشك تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت القرآن فيك وأقرأته فيقال له كتب وإنما تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال طائر يعني الياه وسمعه ثم يمتى به قال ورطقيه ثم يمتى به ويؤتى بالمجاهد سيقال له مثل ذلك يقول يا رب قاتلت فيك يعني جاهدت في سبيلك يقال له انتزت وانما قاتلت ليقال جليل او شجاع وقد قيل اخذ جزاءه واجره في الدنيا ثم يؤتى به فيلقى في النار ويكتب له فيعرف يقول ما تركت باب خيره إلا وما صدقت فيه يا ربي فيك تغوشك فيقال له كذبت كذبت إنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل فيسحب على وجهه ويبقى في النار إخوة الكرام ينبغي للمغي من يمتغي عمله وشضاك ان ينبغي عمله وجه الله وينبغي على اهل العلم الا يغتر بزينه الحياه الدنيا فلذا عرضت عليهم الدنيا انكروها والقوها خلف ظهورهم فلا يقولوا ما يغضب الله عز وجل ويغضب الناس بذلك لاجل دنيا زائلة لا تساوي عند قال الله جل وعلا وإن الضارة الآخرة هي الحيوان وقال ربما الحياة الدنيا إلى متاع الأمور فإن بعض العلماء يفتن في دينه فيغضر بدنيا بمنصب كوم كانت مع عبالة فيها فإذا وضع في منصب وأشار الناس له في البنان أو جلس على كرسي وصار ويشار اليه بالبنان فتن في دينه فقال ما يريد السلطان ويخالف امر الله جل وعلا او يقول ما من طلب منه لاجل دنيا سائلا لا تساوي عند الله شيء فيخسر دنياه واخرى وقد علمنا ان بعض العلماء غير الربانيين وكانوا قد اشترطوا من علمه لأجل مكانة لاجل مكان يتبور أو لاجل مال يحصله ويضخل انه سيقف من المدين الملك وأول من يسأل يوم القيامة هو يسأل من يديه الجليل الجبار في علام يوم القيامة فلا بد للعلماء والمعلمين والمعارض ولا بد للقراء إن الناس راعمونهم كتاب الله أن يبتقوا وجه الله عز وجل ولا ينصرون تلك الدنيا ولا تودين عينيك إلى ما مندعنا به أزواج منهم زغات الحياة الدنيا لنا وفي وليس ربي قايم وأبقى أحب كلامي هاول عزيزي نسعى الخميس نحن نرد الخميس نحن الله عز وجل لمرضة الطعامة وهي تابعة لحديثنا هذا اسال الله جل وعلا أن يجعلوا إليكم إذن يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله قليلا السلام عليكم am delighted to love